بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المساله الرابعه عشر من فروع القبلة وهي ان من كان عليه صلاتان كالظهرين مع كون وظيفته تكرار الى اربع جهات لكنه لا يتمكن من ذلك فما هي وظيفته فقد ذكر سيد العرواه وتبعه سيدنا قدس الروح صورا للمساله وسبق الكلام في الصوره الثانيه وهي ما اذا تمكن من الموافقه القطعيه لاي منهما كما اذا امكنه الاتيان بسبع صلوات وقد أفاد سيدنا قدس سره في هذا الفرض بأن المكلف متمكنون من الموافقة القطعية لصلاة الظهر بأن يأتي بالظهر إلى أربع جهات ومتمكنون من الموافقة القطعية لصلاة العاصر بأن يأتي بالظهر لجهه عفوا بان ياتي بالظهر والعصر معا لكل جهه من جهات ثلاث ثم ياتي بالعصر الى الجهه الرابعه وحدها فيحرز بذلك الموافقه القطعيه لصلاه العصر لأنه إما قد صلى الظهر إلى القبلة وحينئذن فالعصر وقعت صحيحتان وسقط الأمر بالظهر وإما لأن الأمر بالظهر ساقط باعتبار أن الوقت وقت اختصاصي فحيث يتمكن المكلف من موافقة قطعية للظهر أو موافقة قطعية للعاصر فهو مخير بينهما إذ لا ترجيح وهنا إشكالات ثلاثة على كلامه قدس سره سيدنا انت مثلك ما يتاخر أنت العلوي دائما شنو مقدم وهو مقدم ويقدم شنو ويؤخر العلوي وهو مقدم <تصفيق> <تصفيق> انت متقدم دائما سيدنا خو. وقد يشكل على كلامه باشكالات ثلاثه الاشكال الاول ان يقال Kama انه في هذه الصوره وهي ما اذا تمكن من سبع صلوات يقال اذا جاء وقت الصلاه السابعه تعين ان تكون الصلاة عصرا لأن الأمر بالظهر ساقط لا محاله إما لامتثاله وإما لأن الوقت مختص بالعاصر فنفس هذا الكلام يقال في الصورة السابقة وهي ما إذا تمكن من خمس صلوات فقط لا سبع صلوات فيقال في مثله بان يصلي الاولى ظهرا لجهه من الجهات ثم يصلي الاربع الباقيه عصرا فاذا وصل للعصر الرابع للجهه الرابعه قطع بان الامر بالظهر ساقط إما لامتثاله وإما لأن الوقت مختص بالعاصر فما هو المائز بين الصورتين حيث إن سيدنا قدس سره اختار في صورة الخمس الصلوات أنه يتعين عليه إفراغ الذم من الظهر بأن يصلي الظهر إلى أربع جهات ثم يصلي العصر إلى جهة وأما في سورة السبع صلوات فقال هو مخير بين أن يفرغ الذم من الظهر أولا بأربع صلوات ثم يصلي ثلاث صلوات عصرا أو أن يصلي ثلاث صلوات ظهرا وأربع عصرا فيفرغ الذمه من العصر وعلل لا وعلل ذلك بانه متى ما بقيت عليه الصلاه الاخيره فيتعين ان تكون عصران والوجه في التعين ذلك ان الظهر قد سقط امرها اما للامتثال واما لان الوقت اختصاصي وهذا ياتي بعينه في الصوره السابقه وبعباره بعض طلب المحصلين شيخ احمد حفظه الله قال في الاشكال اما ان الترتيب معتبر او غير معتبر فإن كان الترتيب معتبرا فمقتضاه في كلتا الصورتين إذن يجب عليه في الصورة الثانية أن يحرز فراغ الذم من الظهر اولا ثم ينطلق للعاصر لأجل مراعاة الترتيب وإما أن الترتيب غير معتبر في صورة الإجمال وتعدد الجهات إذا مقتضاه التخير أيضا في كلتا الصورتين فما هو وجه ذهابه في الصورة السابقة إلى تعين الظهر وفي الصورة الثانية إلى التخير بينهما؟ كيف تقدم ما فقاً قطعياً؟ <تصفيق> الآن إحنا بناء على مبانيه. الآن إشكال على شنو مبانيه؟ مو على المباني الأخرى التي أشكلنا بها أمت. الآن إحنا مسلمين بمبانيه، لكن نشكل أنه كيف فرق بين الصورتين في الحكم؟ ولكن يجاب عن هذا الإشكال. بأن هناك فرقا بين الصورتين ففي الصورة السابقة وهي ما إذا تمكن من خمس صلوات فأفرغ الذمة من الظهر أولا بأن صلىها إلى أربع جهات ثم بقيت صلاة واحدة فصلاها عصرا لا يحصل له علم إجمالي ببطلان إحدى الصلاتين بينما في هذه الصورة وهي ما إذا تمكن شنو من سبع صلوات عفوا أنا عكست الموضوع في هذه الصورة وهي صورة ما إذا تمكن من سبع صلوات فقد ذكر سيدنا قدس سره أنه يصلي الظهرين إلى جهة الشمال ثم الظهرين إلى جهة الجنوب ثم الظهرين إلى جهة الشر ثم تبقى له صلاة واحدة إلى جهة الغرب فيصليها عصران وفي مثل هذا الفرض لا يحصل له علم إجمالي ببطلان شنو إحدى الصلاتين بينما لو أردنا أن نطبق هذا الميزان على الصورة السابقة وهي ما إذا تمكن من خمس صلوات فقلنا بأنه يصلي الظهر بلي إلى جهة من الجهات ثم يصلي العاصر إلى الجهات بلي الأرباع فهنا يحصل له علم إجمالي ببطلان إحدى الصلاتين إما الظهر وإما العاصر لأنه إن كانت ان كانت الظهر الى غير القبلة فقد شنو؟ فقد فسدت وان كانت الظهر الى القبلة فان صلاة العصر لم تقع شنو؟ لم تقع مترتبة على الظهر اذا فبالنتيجة حيث يوجد فرق بين الصورتين لا مجال لان يقال له بانه اما الترتيب معتبر فمقتضاه في كلتا الصورتين ان يفرغ الذمة من الظهر اولا واما الترتيب غير معتبر فمقتضاه في كلتا الصورتين شنو التخيير فاننا نقول نعم الترتيب معتبر الترتيب معتبر ما لم يصل إلى صلاة الأخيرة لأن الترتيب إنما يسقط في الوقت الاختصاصي فما لم يصل إلى الصلاة الأخيرة فإن الترتيب معتبر فلأجل ذلك لو خالف هذا الترتيب لحصل له العلم الإجمالي يعني قبل أن يصل إلى الصلاة الأخيرة لو خالف هذا الترتيب قبل ان يصل الى الصلاه الاخيره لحصل له علم اجمالي بشنو ببطلان احدى الصلاتين اما الظهر واما العصر هذا هو الاشكال الاول وجوابه قصيدا عندي كان الظهر ما عنده علم يقع الترتيب خاو. الآن استوضحت الإشكال. الإشكال كان واضح. نعم. زين. شرحوا لنا الإش لنا الإشكال حتى نشرح الجواب. لا نعم الإشكال الآن صبغ في لأن أحتمل أكو في الإشكال خفاء نعم إذا كان أكو تعرفتم مثلا في كل الحالة ترتيب قصتكم ترتيب بين الصلاة في يوجد الإشكال أنه لا يوجد فرق بينهما بين الصورتين ليش إذا لم يكن معتبرا إذا لم يكن معتبرا خوش وإذا كان معتبرا حدث الفرق بين الصورتين هذا الجواب لقد حصل تروح جاون إلى أنه الترتيب معتبر الترتيب معتبر لا قاعد يقول لا فرق بين الصورتين قلنا بأن الترتيب معتبر أو قلنا بأن الترتيب غير معتبر لا فرق لا ليش خو ليش لا فرق بينهما حتى إذا قلنا بأن الترتيب معتبر بس ألي ده يتوضع الجواب ليش إذا قلنا بأن الترتيب غير معتبر واضح لا فرق بينهما تمكن من خمس صلوات او تمكن من سبع صلوات اذا التركيب غير معتبار يستطيع ان يصلي الاربع ظهران ويصلي الثلاث عصران يستطيع ان يصلي مثلا الثلاث ظهران ويصلي الاربع عصران وكيف بعد وكذلك في الصوره السابقه يقدر يصلي الاربع ظهران ثم الخامسه عصرا يقدر يصلي الاولى ظهرا ثم اربعه عصرا بكيفه صح لولا زين اذا قلنا بان الترتيب معتبر الاشكال يقول ما فرق بين الصورتين ايضا اذا قلنا بان الترتيب معتبر ايضا لا فرق بين الصورتين هذا كيف توضحوا لي هذا اشكال واضح وضحوا الإشكال إذا قلنا بأن الترتيب معتبر بين الفريضتين كيف لا يبقى فرق بين الصورتين شيخ أحمد مونت المشكل وضح إشكال تسمع الجماعة حلو حلو. حلو. نعم خليه يتكلم نعم عندما في صورة السبع صلوات لا يجب أن الشروع من العصر إلا بعدها <تصفيق> عن أربعة من حتى يصح له حتى يكون لا يصح له الشروع في العصر الشروع في أربعة العصر أو ثلاثة العصر المتبقية إلا بعد من أربعة من <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كيف يعني ما فهمت هو الان يصلي كل صلاتين الى جهه مو سيحرز الترتيب صلى الظهرين إلى جهة الشمال. يقول إن كانت الشمال هي القبلة فالترتيب حاصل. صلى الظهرين إلى الغرب. يقول إن كان الغرب هو القبلة فالترتيب حاصل. صلى الظهرين إلى الجنوب. يقول إن كانت القبلة هي الجنوب فالترتيب حاصل. بقية الأمس إنه؟ بقية الشرق. الشرق يقول السيد الخويخ هذا وقت صار مختص بعد الوقت الأخير من الصلاة الوقت بمقدار أربع ركعات من آخر الوقت خاص بالعصر يتعين أن يكون عصران قبل قبل الشرق لابد أنه يصلي الظهر مرتين حتى يفرض أربع من الظهر ليش حتى يحرز الترتيب يعني يعني. لأن صلاة العصر ما قبل الأخيرة هذه تكون مفروطة لل للضوء، من الضوء. هذا هذا غير اشكالكم أنتم تقولون مقتضى اعتبار الترتيب أن لا يشرع في العصر إلا بعد إحراز ظهر صحيحة قصدكم الشكيل؟ نعم. نعم؟ ممتاز. سيد الخوي يقول هذا تلاحظونه. هذا. هذا تلاحظونه قبل الوصول الى الوقت الاختصاصي او بعد الوصول الى الوقت الاختصاصي ممتاز اذا تلاحظون ذلك بعد الوصول الى الوقت الاختصاصي المفروض ان الترتيب سقط لانه لا امر بالظهر اصلا بعد ان يضيق الوقت فلا يبقى الا مقدار أربع ركعات اصلا لا امر بالظهر حتى في فرض العام شوف انسان متعمد تعمد يترك الصلاه الى ان بقي من الوقت مقدار اربع ركعات يسقط الترتيب فالترتيب يسقط في هذا الفرض اذا بقي مقدار اربع ركعات يسقط الترتيب حتى في فرض العمد فرضا عن فرض فضلا عن فرض اشتباه القبله صح له لا زلف تلاحظون الترتيب مو في هذا الفرض في فرض ممتاز ما قبل ذلك في فرض ما قبل ذلك هو مراعي الترتيب لأنه يصلي كل من الصلاتين إلى جهة يصلي الظهرين إلى جهة ثم يصلي الظهرين إلى جهة ثانية ثم يصلي الظهرين إلى جهة ثالثة فيقول أي جهة كانت هي القبلة فقد راعيت الترتيب شنو الاشكال هات يصلي الظهرين <تصفيق> <الجهاز. تصفيق> العصر الظهر بعدين صلى العصر سوف يفوت الظهر مفروض أنه يصلي الظهر ثم يصلي الظهر المشكله مو في القبله اخوي المشكله في الترتيب هو يقول كل صلاتين صليتهما اما باطلتين او وقعا الى القبلة مترتبتين فانا ما اخلت بالترتيب في شيء اما هما باطلتان معا او هما صحيحتان مترتبتان فالمشكله بين القبلة وعدم القبلة لا بينهما وبين شنو الترتيب نعم في يصلي الظهر ممتاز ممتاز الحمد لله وفي الصوره السابقه سيد الخوي قال يصلي شنو الظهر إلى أربع جهات ثم تبقى صلاة العصر. ثم تقولون لا يصلي الظهرين هم خمس صلوات ممتاز يصلي الظهرين إلى جهة الشمال ويصلي الظهرين إلى جهة الشرق ويصلي عصرا شنو لا. الى جهه الغرب فلم يحرز الموافقه القطعيه لصلاه الظهر ولا الموافقه القطعيه لصلاه العصر بينما اذا صلى الظهر الى اربع جهات وبقيت صلاه صلاها الى جهه اخرى عصرا فقد احرز الموافقه القطعيه لصلاه الظهر لو فرق في الجهاد نقول فنقول بانه بناء على ان الترتيب معتبر بين الصلاتين في مرحله ما قبل وصوله الى الوقت الاختصاصي بناء على ان الترتيب معتبر لا بد ان يصلي كل صلاتين الى جهه لأنه لو فرق بين الصلاتين لحصل له علم إجمالي بشنو ببطلان إحداهما لأنه لو صلى الظهر إلى الشمال ثم صلى العصر إلى المشرق ثم صلى الظهر إلى الجنوب ثم صلى العصر إلى المغرب فإنه يعلم اجمالا ببطلان إحدى الصلاتين لوقوعها إلى غير القبلة هذا هو الإشكال الأول هذا هو سبق كلام الشهيد هذا الشهيد الثاني في روض الجنان ذكرناه وناقشناه هذا سبق الكلام فيه الإشكال الثاني ما أشار إليه المعلق على كلام سيدنا قدس سره وهو الأستاذ المرحوم الشيخ البروجردي قدس سره في تعليقته على هذا الباح ذكر أنه دعوى أن الترتيب ساقط في الوقت الاختصاصي غير تام، لأن الترتيب إنما يكون ساقطا فيما إذا لم يأتي بالظهر حتى صار الوقت الاختصاصي فمن لم يأتي بالظهر اصلا حتى ضاق الوقت بمقدار أربع ركعات سقط اعتبار الترتيب لأن الأمر بالظهر قد سقط في حقه أما من كان في صراط الامتثال وإطار الانقياد واتى ببعض محتملات الظهر قبل أن يأتي الوقت الاختصاصي فإن الترتيب شنوه معتبر في حقه وما دام يمكنه تحقيق الترتيب بان ياتي باربع صلوات بقصد الظهر الى اربع جهات ما دام يمكنه ذلك فانه جنوه يتعين عليه فدعوى ان الترتيب ساقط اذا بلغ المكلف الوقت الاختصاصي هذه الدعوه غير تامة على إطلاقها إنما الترتيب ساقط إذا بلغ الوقت الاختصاصي ولم يكون قد أتى بالظهر أما إذا كان في مقام الامتثال والجمع بين المحتملات وأتى ببعض محتملات الظهر قبل أن يصل إلى الوقت الاختصاصي فالترتيب متنجز في حقه ما دام يمكنه تحقيقه ذلك والمفروض انه يمكنه تحقيق ذلك بان ياتي باربع صلوات ظهران ثم تتفرغ للعاصر هذا سيدنا يفهم من لسان هل هو يقول هذا المفهوم من لسان هو يدعي ولكن هذا الاشكال مندفع بانه تارة يكون المدعى أن الترتيب ساقط في من لم يأتي بالظهر ولو تعبدان وتارة يدعى أن الترتيب ساقط في من لم يأتي بالظهر وجدانا ولا يكفي أنه لم يأتي بالظهر تعبدان فإن قلنا بأن المستفاد من الدليل أن سقوط الترتيب موضوعه من لم يأتي بالظهر ولو تعبدا فهذا لم يأتي بالظهر بمقتضى؟ بمقتضى شنو؟ الاستصحاب صحيح أنه أتى ببعض محتملات الظهر لكن لا يدري أنه شنو؟ أتاد الظهر المأمور بها أم لا يستصحب عدم الاتيان بالظهر إلى القبلة يستصحب عدم الاتيان بما هو المأمور به فيتنقح بذلك موضوع شنو سقوط الترتيب فإن سقوط الترتيب في من بلغ الوقت الاختصاصي موضوعه من لم يأتي بالظهر وهذا لم يأتي بالظهر بمقتضى الاستصحاب. فاذا صلى الظهرين الى الشمال ثم الظهرين الى الجنوب ثم الظهرين الى الغرب وبقيت جهه الشرق ولا يدري هل اتى بالظهر المامور بها ام لا يستصحب عدم الاتيان بالظهر فيسقط الترتيب في حقه فياتي بالعصر وحدها الى جهه الشرق وان قلتم بان موضوع سقوط الترتيب من لم يأتي بالظهر وجدانا فمن لم يأتي بالظهر وجدانا حتى بلغ الوقت الاختصاصي سقط الترتيب في حقه وهذا لا يدري ما لي؟ وهذا لا يدري إذ لعله قد اتى بالظهر أم لا فلا يمكنه التمسك بدليل سقوط الترتيب لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لأنه لا يدري ألأتى بالظهر أم لا بعد ما يقدر يتمسك بدليل شنو سقوط الترتيب والجواب صحيح أن هذا المكلف في هذا الفرضي لا يمكنه الرجوع إلى دليل سقوط الترتيب لكن لديه علم من الخارج بأن الأمر بالظهر ساقط جزمان وان لم يتمسك بدليل سقوط الترتيب لكن لديه علم من الخارج أن الأمر بالظهر الآن ساقط إما لأنه جثل بأن وقعت الظهر التي أتى بها إلى القبلة وإما أنه مأمور بالإتيان بالصلاة الآن عصرا بحكم اختصاص الوقت بالعاصر فعدم إمكان تمسكه بدليل سقوط الترتيب للشبهة المصداقية لا ينفي كلام سيدنا قدس سره بأنه بالنتيجة الأمر بالظهر ساقط في حق هذا الإنسان إما لأنه امتثلها أو لأن الوقت وقت اختصاصي فبما أن الأمر بالظهر ساقط في حقه إذن متى أتى بالعصر الآن قطع بأنه أتى بالعصر بالعصر المأمور به إما لأن العصر وقعت مترتبه على الظهر كما لو وقعت الظهر سابقا إلى قبله فالعصر وقعت مترتبه وإما لأن العصر وإن لم تقع مترتبه إلا أن الأمر بها إلا أن الأمر بالظهر ساقط فالعصر المأمور بها أتى بها على كل حال إذن فهذا الإشكال ايضا لا يرد على سيدنا قدس سر يؤمن يؤمن يؤمن وبينا يؤمن <تصفيق> يؤمن <تصفيق> شيخنا ليش نسيت بهذه السرعة معناه معناه يا شيخنا شرحنا هذا أمس وانت موجود قلنا معنى الوقت الاختصاصي عند السيد الخوئي أن الأمر بالظهر ليس في عرض الأمر بالعاصر فالأمر الفعلي في حقيقة الأمر بالعاصر إن عصاه أمر بالظهر ترتبا فالأمر الفعلي في حق شنو؟ فعلي صحيح الحصول ممتاز الحصول. الأمر بلى فإذا أتى بالعصر فقد أتى بالعصر المامور بعد شنو إشكال هذا العصر المامور ترتكبنا على <تصفيق> لا علا الله الأمر العرضي بالظهر سقط له لا ليش سقط من الخالص قضاء ما ترتكب ترتكب معنا لأن الأمر العرضي سقط له لا أجيب هذا الكلام منكم الآن إذا حصل التزاحم بين إزالة النجاسة وبين الصلاة تمام له لا الأمر بالصلاة الأمر العرضي يسقط لو ما يسقط ما لا إله, إله إله من الخارج اتكلم من الخارج من الداخل الآن إذا حصل التزاحم بين إزالة النجاسة وبين الصلاة نتيجة التزاحم لا يعقل فعلية الأمرين معا يعقل وش معنى عجل يسقط يسقط عن كيف يسقط في عالم اللوح المحفوظ أحد يقول في عالم اللوح المحفوظ لو يسقط عن هذا الإنسان حتى وشيخ انا انت فاضل بالنتيجه الان اذا حصل التزاحم بين, بين صلاه الظهر وبين الإزالة لا يعقل فعليه الامرين معا اذا احدهما ساقط عن الفعليه فيقال الامر العرضي بالصلاه ساقط عن الفعليه فلا يوجد امر عرضي بالصلاه انما هو امر طولي يعني على فرض الاصيان الكلام الكلام بمقدار اربع ركعات من اخر الوقت يحصل تزاحم بين الظهر والعصر لان هذا الوقت اما للظهر اما للعصر ما يمكن الصلاه معه فاذا حصل التزاحم بينهما احدهما ساقط عن الفعليه لا محاله وبما ان الشارع تعبدا امر بالعصر كما مر عندنا في معتبرة الحلبي إذن الأمر العرضي بالظهر شنو؟ ساقطون هذا اللي قاعد يقول السيد الخوي ولذلك ذكرنا أمس في شرح كلامه أنه لا فرق في النتيجة بين القول بالوقت الاختصاصي أو بمسلك السيد الخوي على أي حال الأمر العرضي بالظهر ساقطون اذا هذا الانسان يقطع بانه اتى بالعصر المامور بها كلام متين كما تانت كلماته الاخرى قدس سره ها زين تانته هو بعد الله اعطاه بعد بسط في العلم والجسم بعد هنيئا له زين الاشكال الثالث ما اشار اليه سيد المستمسك الفقيه النبيه قدس سره سيد الخوئ فقيه صناعي يعني في الفقه المعتمد على العقليات والادوات الدقيقه هذا مجال فنه والسيد الحكيم فقيه عرفي يعني النكات التي الفقه اللي يعتمد على النكات الارتكازية والعرفية هو أسرع التفاتا وأجود التفاتا إليها فكل واحد إلى جنو تميز من جهة نعم ذكر الفقيه النبي سيد المستمساك قدس سروه أنه في محل الكلام إذا دار الأمر بين الظهر والعاصر كما إذا تمكن من سبع صلوات فإذا تمكن من سبع صلوات فيدور الأمر بين أن يصلي أربعا ظهرا ثم ثلاثا عصرا أو يصلي ثلاثا ظهرا ثم أربعا عصرا في مثل هذا الموريد قال ان الترجيح للظهر والسر في ذلك ان الاتيان بالظهر امتثال لامرين بينما الاتيان بالعصر امتثال لامر واحد والسر في ذلك انه لما كانت صلاه العصر مشروطه بسبق الظهر فالأمر بالعصر هو امر بالظهر ايضا لان صلاه العصر قد اخذ في صحتها سبق الظهر إذن الامر بالعصر امر بذات العصر وامر بسبق الظهر ايضا فلو امتثل العصر وحدها فقد امتثل امرا واحدا اما اذا اتى بالظهر فقد امتثل امرها والامر بالعصر الذي هو شنو امر بالظهر ايضا وهذه الجهه يقول وهذه الجهه كافيه للترجيح لانكم غير تريدوا مرجح وهذه الجهة كافية في الترجيح أي ترجيح أن يفرغ نفسه لامتثال الأمر بالظهر ثم ينطلق إلى امتثال الأمر بالعاصر شو تقول سيدنا في هالكلام ها؟ رشيق أنيق ها؟ لطيف منيف الأمر ولكن سيدنا قدس سره أشكل عليه أولا اشكالا مبنائيا بأننا لا نسلم بالوجوب الغيري الشرعي فالأمر بالعصري ليس أمرا شرعيا بالظهري لأن الأمر بالمشروطي ليس أمرا شرعيا بالشرط وإنما هو بحكم العاقل وعلى فرض التسليم بالوجوب الغيري للمقدمة فالمقدمة الواجبة وجوبا غيريا ما كانت مقدمة موصلة لا مطلق المقدمة وهذا سيأتي سيأتي أن هذا الإشكال موارد على السيد الحكيم إذا تتاملوا في عبارة المستمسك راجعوا عبارة المستمسك وراجعوا كلام السيد الحكيم هنا عفوا إشكال السيد الخوي هنا تجدون عبارته عفوا إشكاله غير وارد على عبارة المستمساك دققوا في الكلام جزيتم خيرا كل واحد منكم جيب إشكال زين نعرضه في الدرس باسمه الشيخ يتواصل معنا في الواتساب وجاب إشكالات لطيفة ذكرنا نشجع شيخ حسن